بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بقي في المطلاب عدة جهات الجهة الأولى أن سيد المنتقى قدس سره أفاد بأنه لو سلمنا أفاد بأنه لو سلمنا <تصفيق> ظهور هذه الفقرة من الآيات <تصفيق> وهي قوله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج في ان الحكم الحرجي منفي في الشريعه ولكن هناك ما يمنع من تمامية هذا الاستظهار وهو قوله في فقرة سابقه وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة ابيكم إبراهيم ومن الواضح أن الجهاد أمر حرجي بطبعه فلو كان المقصود بهذه الفقراء نفي المجعول الحرجي لخرج مورد الآيه عن مفادها وخروج المورد عن المفاد للآية مستهجنون فلذلك تكون الفقرة السابقة مانعا من استظهار نفي المجعول الحرجي من هذه الفقره وهي قوله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج فهل ما ذكره قدس سره داخل تحت كبرى احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية أو أن ما ذكره داخل تحت كبرى أن القدر المتيقن في مقام التخاطب مانعون أو أن ما ذكره داخل تحت كبرى إجمال الصدق فهناك عده كبريات في الاصول يختلط على البعض التمييز بينها ولاجل ذلك بحثناها بنحو مفصل في موضعه في الاصول ونبينها على سبيل الاختصار كي يتضح مورد كل كبرى عن مورد الأخرى أما الكبرى الأولى وهي احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية موجب للإجمال المقصود بهذه الكبرى وإن لم تنقح في علم الأصول أن ما يتوفر على قيدين القيد الأول أن يكون واقعا موقع القرينية وهذا ما يعبر عنه بصلاحيته للقرينية أي أنه واقع موقع القرينية فالصلاحية للقرينية صلاحية شأنية لا فعلية بأن يكون قيدا في الحكم أو قيدا في المتعلق او قيدا في الموضوع او تعليلا للحكم حيث ان جمله الخطاب مكونه من اركان حكم وموضوع ومتعلق فاذا كان العنوان قيدا في الحكم كما اذا قال يجوز على كراهتين اكرام العالم غير المسلم مثلا فقيد الحكم بالكراهه او كان تقييدا للمتعلق كما اذا قال العالم يجب إكرامه بالنحو المتعارف فقيد الإكرام بالنحو المتعارف أو كان التقييد للمتعلفا للموضوع كما إذا قال يجب إكرام العالم غير الفاسق أو غير الأموية فمتى ما كان القيد العنوان عفوا فمتى ما كان العنوان قيدا في الحكم في المتعلق في الموضوع كان واقعا موقع القرينية لأنما يتخذه المتكلم قرينة على كلامه إنما يأخذه قيدا اما في الحكم او في الموضوع او في المتعلق او يريد تعليلا للخطاب فمتى ما كان العنوان المجمل واقعا موقع القرينيه يعني قيدا او تعليلا كان شنو صالحا للقرينيه صلاحيه شانيا كما إذا قيل فتيمموا كما في قوله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبان وأجمل الطيب بين أن يراد به المباح أو يراد به الطاهر أو يراد به كلاهما مثلا أو أجمل التعليل كما إذا ورد التعليل وكل ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر فيه أو أيما مرء ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه وأجمل عندنا التعليل هذا هو القيد الأول القيد الثاني أن يكون الإجمال عارضا لا ذاتيا إذ العنوان تارة يكون مجملا بالذات أي هو بحسب العرف العربي من المجملات كما في المشتركات اللفظية فهذا مما لا يصلح ان ياخذه المتكلم قيدا في كلامه لعدم صحه الاتكاء عليه وتاره يكون الاجمال شنو عارضا لا ذاتيا اي ان الإجمال عندنا نحن المخاطبين لا في في هذا العنوان حين صدوره من الشارع فإذا افترضنا أن الشارع قال فتيمموا صعيدا طيبا وطيب واقع الموقع القرينية وفي نفس الوقت ظاهر في نفسه في معنى زمن صدوره مما يعني صحة اتكاء المتكلم عليه الا انه اجمل بالعرض بالنسبه شنو الينا فهنا يقال قد احتفى الكلام بما يصلح للقرينيه عليه فاوجب اجماله من هذه الجهه او اذا قال اكرم العالم غير الفاسق فالفاسق تردد بين خصوص مرتكب الكبيرة أو الاعام ولو كان مرتكبا للصغيرة فيقال هنا بأن هذا المورد من احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية بلحاظ أن عنوان الفاسق واقع موقع القرينية وظاهر في نفسه في زمن صدوره بمعنى وإن حصل الإجمال بالنسبه الينا هذا من ناحيه هذه الكبرى وهي احتفاف الكلام بما يصلح للقرينيه عليه واما الكبرى الاخرى وهي ان القدر المتيقن في مقام التخاطب مانعون فالمقصود به إذا ورد لفظ مطلق في كلام الإمام عليه السلام وهذا المطلق له فردان أو أفراد وأحد الأفراد أوضح من غيره بحيث متى ذكر اللفظ المطلق حصل انصراف بدوي الى الفرد الاوضح فهنا يقال هل الانصراف الى الفرد الاوضح في مقام التخاطب بين السائل والامام يعني جنوه يمنع العمل بالاطلاق ام لا فهناك فرق بين الفرد الاخص والفرد الاوضح وهذا هو الفرق بين القدر المتيقن في مقام التخاطب والقدر المتيقن من الخارج فاذا قال مثلا اكرم العالم فالفرد الاخص العالم الفقيه الجامع لشرائط الفتيا هذا قدر متيقن من الخارج اما الفرد الاوضاح اذا قال اكرم العالم يعني العالم اللائق بالاكرام كما اذا كان عالما عادلا أو عالما مسلمين او ما اشبه ذلك فالمقصود بالقدر المتيقن في مقام التخاطب الفرد الأوضح من أفراد المطلق فهذا الفرد الأوضح لا يصح أن يكون قرينة عرفا على تقييد المطلق وإنما الكلام ليس في القرينية لأنه لا يصلح أن يكون قرينة ما دام الانصراف إليه بدويا انما الكلام هل يصح ان يكون مانعان من العمل بالاطلاق هل يصح ان يتكئ المتكلم عليه ك مانع لا ك قرين وقائد إذ لو كان قرينه لكان الخطاب ظاهرا فيه وبالتالي سوف يصلح هذا الخطاب للقرينيه على غيره لانه ظاهر بخلاف ما لو كان مانعا فسوف يصبح الخطاب مجملا ولا يصلح أن يكون قرينة على غيره من الخطابات ولذلك وقع البحث الصغروي في عدة موارد مثلا في صحيحه زراراه الوارد في قاعدة التجاوز رجل شك في القراءة بعدما ركع قال يمضي رجل شك في الركوع بعدما سجد قال يمضي رجل شك في السجود بعدما قام قال يمضي يا زرارة لدوخنا يا زرارة لدوخنا وكل شيء خرجت منه ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء فيقال الفرد الأوضح من قوله ودخل في غيره أن يدخل فيما هو مترتب شرعا على الأول فهل هذا الفرد الأوضح الذي نقول عن قدر متيقن فيه مقام التخاطب مانع من إحراز الإطلاق في كلمه غيره أم لا أو مثلا في روايات الاستصحاب ولا, ولا ينبغي أن ينقض اليقين بالشك ابدا فإن اليقين لا ينقض بالشك فيقال الفرد الأوضح من موارد النقض الشك في المقتضي عفوا الشك في الرافع فهل يشمل هذا العنوان موارد الشك في المقتضي أم نقول بأن الفرد الأوضح وهو الشك في الرافع مانع من إحراز الإطلاق وما شاكل ذلك من الموارد الكبرى الثالثة هي مورد اجمال الصدق وهذه الكبرى بحثها السيد الصادر قدس سره تعليقا على كلام السيد الخوئي قدس سره في بحث الأوامر في دلالة الأمر على الوجوب حيث ذكر أن من ثمرات هذا البحث ما إذا ورد امر واحد متعلق بعنوانين وعلمنا من الخارج أن أحدهما مستحب كما إذا قال اغتسل للجنابه وللجمعة فهناك أمر واحد تعلق بعنوانين الجنابة والجمعة وعلمنا من الخارج أن غسل الجمعة مستحب مستحب قطعان فهل هذا يمنع من ظهور الامر في الوجوب بحيث نقول لا يمكن ان نستفيد وجوب غسل الجنابه من هذا الدليل ام لا يمنع مع غض النظر عما ذكره السيد الصدر انه محل تامل عندنا نذكر ما هو المختار هنا فيقال هناك فرق بين أن يكون الإجمال في نفس العنوان الوارد في الخطاب وبين أن يكون الإجمال في المصداق بيان ذلك إذا قال الشارع اغتسل للجنابه والجمعه وعلمنا من الخارج ان الجمعه مستحب فهنا نعم يمكن ان يقال بالضائريه والسر في ذلك انه هناك ثلاثه مسالك في منشئ دلاله الامر على الوجوب المنشأ الأول أن دلالة الأمر على الوجوب بحكم العقل وهذا ما ذهب إليه سيدنا قدس سره أي أن المستعمل فيه هو طبيعي الطلب فقوله اغتسل لم يستعمل إلا في طبيعي الطلب غاية ما في الباب إن ورد ترخيص من الشارع في دليل آخر كان ما ورد فيه الترخيص مستحبا وإن لم يرد ترخيص طبعا لم يرد لم يصل هذا عبارات السيد الخوي مضطربه فيه لم يرد لو لم يصل لأننا لا نحن ما ندخل في هذا البحث وإن لم يرد ترخيص من قبل الشارع حكم العقل بالوجوب فعلى هذا الأساس لا إجمال في القضية فإن اغتسل لم يستعمل إلا في طبيعية الطلب وقد ورد الترخيص في غسل الجمعة فهو مستحب ولم يرد في غسل الجنابه فيحكم العقل في وجوبه المسلك الثاني هو مسلك الاخند صاحب الكفاية قدس سره من أن منشأ دلالة الأمر على الوجوب الواضع أي أن المستعمل فيه الأمر أو صيغة الأمر هو خصوص الوجوب فعلى هذا يقال بعد أن علمنا من الخارج بأن غسل الجمعة مستحب والمفروض أن ظاهر السياق أن المراد الاستعمالي من لفظ الأمر بالنسبة لكل العنوانين شنو واحدون وحيث علمنا من الخارج أن غسل الجمعة مستحبون إذن لم نحرز ظهور اغتسل في الوجوب إذ لا يمكن أن يكون مستعملا في الوجوب والاستحباب أو أن استعماله في أكثر من معنى غير عرفي لأجل ذلك لا يمكن أن نستفيد الوجوب من هذه الروايه وأما بناء على مسلك الثالث وهو مسلك المحقق العراقي والسيد الصادر وغيرهم من أن من شأ دلالة الأمر على الوجوب هو الإطلاق أي أن الأمر مستعمل في طبيعي الطلب والطلب له أفراد غايه ما في الأمر أن بيان الفرد الوجوبي لا يحتاج إلى مؤونة فيمكن بيانه بنفس الأمر بخلاف الفرد الاستحباب فإن بيانه بنفس الأمر غير تام عرفا بل لابد من مؤونتين لذلك ينصرف المطلق إلى الفرد الذي لا يحتاج بيانه به إلى مؤونة وهو الفرد الوجوبي. فبناء على ذلك بنى السيد الصدر قدس سره بان مقتضى إطلاق اغتسل هو الوجوب وقيام قرينة على الاستحباب من الخارج في أحد العنوانين لا يثلم هذا الظهور ولكن ذكرنا في محله أن مقتضى وحدة السياق هو أن المراد الجدي من الأمر في كلل قلوا وياي. عنوانين شنو واحدون فمقتضى قرينيه السياق اجمال الأمر في هذه الرواية نعم لو كان من باب إجمال الصدق لا إجمال العنوان الوارد في لسان الدليل كما إذا قال كما إذا قال أكرم العالم ونحن نعلم من الخارج أن أحد أفراد العالم ألا وهو العالم الفاسق مما؟ مما؟ لا يجب إكرامه قطعان فهنا يقال قيام قرينه على احد افراد العنوان مو نفس العنوان على احد افراد العنوان هل يوجب رفع اليد عن ظهور الامر في الوجوب ام لا فيقال لا لان المفروض ان مقتضى الاطلاق انصراف الامر للفرد الذي لا يحتاج بيانه الى مؤونتين وهو الفرد الوجوبي وغايه ما حصل ان قامت قرينه على ان بعض افراد الموضوع لا يشمله هذا الحكم وهذا بمثابه التقييد لانه يوجب رفع اليد عن ظهور الامر في ال... الوجوب وبعد بيان هذه الكبريات نقول هل محل كلامنا وهو قوله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج الظاهر في نفسه في جنوه في نفي الحكم الحرجي ولكن ورد في فقرة سابقة على هذه الفقره قوله عز وجل وجاهدوا في الله حق جهاده ونحن نعلم أن الوجوب الجهادي حرجي بطبعه فلا يرتفع بدليل وما جعل عليكم في الدين من حرج فهل هذا المورد من الكبرى الأولى وهي احتفاف الكلام بما يصلح للقرينيه أو من الكبرى الثانية وهي أن القدر المتيقن في مقام التخاطب مانعون أو من الثالثة وهي إجمال المصداق الصحيح أنه ليس من الكبرى الأولى ولا الثانية بلحاظ ان جمله وجاهدوا في الله حق جهاده ليست من قيود هذه الفقره وهي وما جعل عليكم شنو في الدين من حرج حتى يكون صالحا للقرينيه عليه كما انه ليس انصرافا للفرد الاوضح من المطلق الوارد في لسان الدليل كي يدخل شنو بل تحت الكبرى الثانيه وانما هو من مصادق الكبرى الثالثه وهي اجمال الصدق ومن اجل تطبيقها على المقام نقول هناك محتملات ثلاثه المحتمل الأول أن يقال بأنه بأن قوله عز وجل وجاهدوا في الله حق جهاده لفظ استعمل في المطلق وهو مطلق الجهاد الذي له فردان جهاد النفس وجهاد القتال لا أنه استعمل في خصوص جهاد القتال ولا أنه استعمل في خصوص جهاد النفس بل عنوان استعمل في الطبيعي الجامع بينهما الذي له فردان جهاد النفس وجهاد القتال غاية ما في الباب أنه ما ذكر في قوله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج قطعا لا يشمل أحد المصادق ألا وهو جهاد القتال باعتبار أنه حكم حرجي بطبعه فهل أن خروج أحد الفردين قطعا عن هذه الكبرى يوجب اجمالها ورفع اليد عن ظهورها الصحيح وعدم استلزام ذلك غايته ان ما جعل عليكم في الدين من حرج لا يشمل احد المصداقين وهو ما استظهرنا وبنينا عليه صحه الاستدلال بالآية المحتمل الثاني ان يقال باننا من الاصل لا نحرز المراد الاستعمالي فلعل الشارع من الاصل استعمل لفظ الجهادي في هذا المورد في خصوص شنو جهاد القتال فأصل المراد الاستعمالي غير معلوم وبما أن أصل المراد الاستعمالي غير معلوم ونحن نحتمل أن المراد الاستعمالي هو جهاد القتال وعلى فرض أن يكون المراد الاستعمالي هو ذلك فيحصل التصادم بين ظهور قوله وما جعل عليكم في الدين من حرج في نفي المجعول الحرج وبين تطبيقه على المورد وهو جهاد القتال وهذا موجب لإجمال الخطام فأصل المراد الاستعمالي غير محرز كما ذكر ذلك السيد الشهيد أو كما نسبه للسيد الشهيد في ايه الخمس حيث قال واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه قال اصل المراد الاستعمالي من الغنيمه غير واضح فلعل المراد الاستعمالي من غنمه غنائم حارب فمن الأول أصلا لا نحرز عموما للآية المباركة لأننا نحتمل أن المراد الاستعمالي من أول الأمر هو خصوص فنائم الحارب ولا معنى للتمسك بالإطلاق فإن التمسك بالإطلاق لإحراز المراد الجدي وهو فرعه إحراز المراد الاستعمالي وأما إذا كان أصل المراد الاستعمالي غير محرج فلا معنى للتمسك بالإطلاق فهنا يقعي وذكرنا هذا في بحث الخمس للأخوة الذين يحضرون جلسة الخمس أن ليس كل احتمال يوجب الشك في المراد الاستعمال شنو؟ يتكأ عليه. وإنما إذا أحرزنا استعمال اللفظ في هذا المعنى المشكوك من دون تعدد الدال والمدلول. إذا أحرزنا أن لدى العرب استعمالا لهذا اللفظ في هذا المعنى المشكوك من دون قرينة أي من دون تعدد الدال والمدلول فإحراز ذلك يوجب لنا الشك شنو؟ في المرادل استعمالي لله فلو أحرزنا من الخارج أن لفظ غنمة استعمل لدى العرب في خصوص غنيمة الحرب لا من باب تعدد الدال والمدلول بل من باب جعل نفس اللفظ في هذا المعنى فهذا الإحراز يوجب لنا الشك في المراد الاستعمالي في الآية وأما إذا لم نحرز ذلك فمجرد احتمال أن المراد الاستعمالي هو ذلك لا يجب رفع اليد عن ظهور الآية في معناها اللغوي والمراد الاستعمالي بحسب المعنى اللغوي مطلقه ما يفوز به أو يظفر به الإنسان وكذلك الأمر في لفظ الجهاد فإننا تتبعنا وتتبعوا أنتم بأنفسكم تتبعنا لفظ الجهاد في القرآن الكريم لم نجد موردا استعمل لفظ الجهاد فيه في خصوص جهاد القتال من دون قرين التعدد الدال والمدلول بل استعمله في ذلك بقرينة سبيله وجاهدوا في سبيل الله واستعمله في جهاد النفس أيضا نحو والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والمحتمل الثالث ما ذكره سيد المنطقة نفسه حيث قال سواء كان المراد من هذه الآية جهاد القتال أو كان المراد من هذه الآية جهاد الناس فهو أمر حرجي على كل حال ولا يصلح تطبيق وما جعل عليكم في الدين من حرج عليه والنتيجة هي التصادم بين نفس العنوان الوارد في الآية وبين الكبرى الموجب لإجمالها ولكن من الواضح تمامية المحتمل الأول وهو استعمال اللفظ في المراد الاستعمالي العام يعني في طبيعي الجهاد والمشكلة في المصداق وليست في المفهوم مضافا إلى أنه إذا تردد المراد الجدي بين جهاد النفس أو جهاد القتال فلا معنى للقول بأن جهاد النفس أمر حرجي خارج عن قوله وما جعل عليكم في الدين من حرج لأن جهاد النفس حكم عقلي ضروري لا يمكن أن يكون مطيعا حتى يكون مجاهدا لنفسه وليس من المجعولات الشرعية التي يتوهم رفعها ووضعها من قبل الشارع حتى يتوهم اندراجها تحت وما جعل عليكم في الدين من حرج أو عدم اندراجها فإن جهاد النفس أمر ضروري عقلان لذلك لا معنى للقول بأنه حرجي بطبعه فلا يشمله وما جعل عليكم في الدين من حرج وإنما يقال هذا في المجعولات الشرعية فلأجل ذلك الصحيح ما ذكرناه أمس وإن أشكل عليه بعض الأخوة الفضلاء أهل زحمات أهل تحصيل بان قوله وما جعل عليكم في الدين من حرج ظاهر في نفي المجعول الحرجي وأما قوله وجاهدوا في الله حق جهاده فهو أمر بطبيعي الجهاد وكون أحد فردي حكما حرجيا غير مشمول للكبرى لا يجب شنو رفع اليد عن ظهور الكبرى في نفي المجعول الحرجي فالتفت ولا تغفل والحمد لله شاية واحدة أخذت علينا شنو شنو درس كامل شاية واحد نعم نعم في نفس الايه هذا السياق الموجود في نفس الايه ايات بينها اكو راي بعد كل هذا البحث مالي صحيح يعني ذكرت ايضا في البحث الاصول ان السياق على ثلاثه اقسام علي هذا من قبيل سياق الخطاب لا يصلح ان يكون قريب